وهذا يقول من ليبيا هناك ورثة معهم أخ من الرضاعة فهل يرث؟ لا الأخ من الرضاعة ما يرث إذا كان أخ لكم من الرضاعة ليس له نسب في فيكم فإنه لا يرث فمثلا لو ورثتم من أمكم توفيت أمكم وقد خلفتكم خمسة وخلفت معكم إبراهيم أرضعته وليس له بها نسب فانه لا يرث اسباب ميراث الوراء الوراء ثلاثه كل يفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب ما من ما للمواريث سواهن سباب فما في بعد هذه الثلاثة الاسباب من سبب فالنكاح فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا في باب المحرميه في باب المحرميه يكون محرما وأيضا لا يكون وليا مع أنه محرم لكن لا يكون وليا فلا يزوج أخته وهو أخوها من الرضاع فلو فرضنا أنه ليس لها ولي هو محرمها لكنه ليس بولي فوليها السلطان فإذا كان كذلك فهكذا من باب أولى في مسألة الإرث